بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبركة عضي ورسولي محمد وعلى آلي واصحاب أجمعين هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن الشيخ سعد رحمه بلاد وفعل ناعم بسم الله وبركة للعبة الرحيم والصيام والله والصالح على الآية العين والصحيح وضمه والله والرحمة عرضوا في تفسير طويق للعبة إنما الحق الرحمن الرحيم وإن الحق من الحق الحق الحق سوء الحق الحق الحق الحق الحق وفي الحق الحق الحق الحق الحق من وَإِذْ فرضنا منهم نحضر أنهم جيداهم ونفرضنا نفاف في العقل وأنتم تنموا الضغوط وإذ وعدنا منذ أطلعنا سيدة ثم اتضلتم تحجل من ذحبه وأنتم ظالمون ثم من, من وإذ أدلنا موسى الكباب وموسى نحن لكم تتدون وإذ قال رجل قومي يا قومي لكم ولم ترون رفوسكم باستخدامكم غذل يكونوا إلى ذلككم فخذلوا لا لكم عليكم هو وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا المؤمنين مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ من العرض ومنذيه ونذيه ونذيه وكان حتى ذلك اليسور ملكم قلتك يا نوم لكم ونستعمل لكم سوء العذاب أجل تشذروا لهذيات يتفتحون لغاية ملكم خشية ملكم ونستحيون بشياتكم خشية ملكم خشية يلبهن ويستحيون المسر ويستحيونهم خيط فلا يستحيونهم فأنت البيت قصير ومذلل بالمعجال الشاقة مستحيا على وجه المدى الشعري والسجدات عليهم ثلاثة ورد وردها فمن وطار عليهم بالنجاة الإسلامة والسراط العلمين وهم يؤمنون إذا لدينا أجل من جاء خلاف الإنسان للوحيد العظيم هذا فإذا إذن نجيبه عليكم السلطة يضطي لنا لأوامنه كل ملك ورهاته الله سبحانه وتعالى يبين مناته على بنينا السرائيل بذكر نعم عليهم ومن هذه النعم أن في العون كان يصدر أمره بذكش الأبناء ثم يتبق النساء لسلمة والإذلال وغير ذلك فأنتم بين مقتول وبين مصدق للأعمال الشرقة وبين نفاء الخدمه خدمة هكذا كان ترعون يفعل مع بني إسرائيل ولهذا قال فرعون لموسى لم مغبك فينا وليدا ولبحت فينا لعمرك سنين فعرف فعلتك التي فعلت وأنت من الكاثرين قالت عرفها إذا وأنا من الضالين ففارطت منكم لما فوهب لرب حكما وجعلني من المصرين وتلك نعمات تمنوها علي أنا عبدت بني إسرائيل يعني أنت لم تشق بني إسرائيل لك أن تنظر إلى هذه وتظنها نعمة علي فبنظر أنت ماذا فعلت في بني إسرائيل نعم كل ما بقر من هذا هو حيث من الوعي من موسى أو العين ليك في نفس العظيم الجواب ومن التجنع من العظيمة والمصارف العميحة منهم منهم قصوا قصه بني اسرايل على حتى عدم العبره لتباع لهم اي شوف هذا مع قبله بني اسرائيل الذي قال الله عنهم فضلناهم على العالمين تركهم موسى 40 يوما سبحان الله فرجع فاذا هم يعبدون العجل لكن هذه امه ولله الحمد والمنه يبقى فيها الحق إلى ماذا شبين من وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة أكثر من ألف وماء سنة ويبقى التوحيد والله عن صاطيا ولو وجدت مضار الشرك في الأمة فإنه يوجد من يحذر منها ومن يبين انها شرك كما قام موسى عليه السلام في قوم وهو يبين له من هذا فهذه الأمة والله الحمد والمنة تفرق تفرقوا وتختلف عن جميع الأمم. ما حصلaba طبعا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ناس اجتمعوا على عبادة عجز أو صرم أو كذا أبدا. فهذا موسى يتركهم ربعين يوما ليلة فيعود في لهم يعبدون العجز مع إنه معهم من وخل خلص من نبي الله هو ومع ذلك عبد العجز والمرة الثانية شوف يتجاوزون البحر في آية عظيمة. جدا جدا آية عظيمة ما بعد هذه الآية عظيمة وما بعد ذلك يجوزون البحرة وينطبخ على فلعور وهذه آية عظمة وبعدها أن يذهبوا فجدون القوم من يعفونه على أصنان الله قال يأبو سجعلنا إلهة منهم مليم سبحانه الله هذا وبنوا إسرائيل مفضلون وفضلوا على العالمين فلا كبير تتخيل فضل هذه الأمة العظيمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قدر صح الرسول الله لا نقول لك ما قالت بل إسرائيل لموسى إذا بانت وربك فقاتلت إلا هنا قائدون ولكن نقول يأرسل الله قاتل وإن عن يمينك وعن شمالك وكذا وكذا إلى آخر شوف الفرق بين هذه الأمة وبين ما توقعها ليتميزا أن فضل الله على هذه الأمة ليس عبثا وإن الأقضل العظيم نتيجة نتيجة اعمال جليله ومثابره تبيت تقوم بها هذه الامه نعم ثم على طبعا ليه من عرمه وهذا من من الاثار ومن المشقه جعلها الله على هذه الامم نتيجه افعاله ونتيجه افعال وجدالهم وعنادهم ومبرئ اسرائيل وفين جبال عناد موسى عليه السلام يقول لهم ادخلوا فإن عليهم عليهم الباب اذا فإن دخلتم فينا قلق اننا هنا حطونا الامل الباب فاذا دخلتم فينا غالبون وانا عزيز اذن قال موسى اننا ندخل ابدا حتى يخرجوا مع انه علوم بالله ما عليكم فقط إلا الدخول ومع ذلك ابد وجدال ومراجعه اذبحوا بقر وقال موسى قوله ان الله امرنا اذبحوا بقره قالوا اتخذونه زوا قال اعوذ بالله ان من الجاهلين قال صلى الله عليه وسلم ادع ربك ايه يبين لنا ما هي ادع ربك يبين ما لونها ادع ربك يبين لنا ما هي بقره الشباب عليه هل أصحابنا اللي كانوا يقولون ذلك سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا والنبي يعجبه ما في حديث صاحب حديث سعيد حديثة السعيد المعلى لما دعاه النبي في الصلاة, في الصلاة يصل قال للمنبي تعالى فطبعا ظن يمكن النبي كذا ولك بردنا في الصلاة فأتم ثم الصلاة ثم آته النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما ما منعك أن تجيبني قال يا رسول الله كنت في الصلاة قال لم تسمع قول الله يا أيها الذين من استجيبوا لله ولا اذا إذا لما يفيكم فهي أمة انتفاق غير هذه الأمة لهذا فتوبتنا كلمة صدقه الله صدق لكن دون توبتهم يقتل بعضهم بعض. سبحان الله شوف من الآثار التي جعلت عليه لا فيبكت مزالا ان من هناك حتى لا اخوانا جهازا وهذا ما يفضلون من اجراء شعر على رسولكم لقدتكم مصبارقة كما تمنعوا قبل وشية سمعظيمكم وهذه المظهور تقول عن ذلك كل ينظر إلى ثم نبعد من بحث ثم قدر الحمدعو العيد للجين والدريئة واضيئة من الغذار وشعر الأمثار فقال وقفلنا عليكم الغذار وقفلنا عليكم الغذار وقفلنا عليكم الغذار ورزق <تصفيق> جادر لجلسك خسر تحصل إلى بعد ورزق جادر والكامل والقؤس ورزق ذلك والدنورة قادر صحيح قوله مولانا كان علم عليه من الفادي والخير كل مستشبالك او صداقاته غير الا يحكم نظره على يعني رزق من السماء من غير من ومع ذلك قاله ادعو يخرج جنة من ما تومت الأرض من بقاليها وقسائيها وفومها وعجسيها ووصلها سبحان الله يعني ما في شيء استمعه بي هذا ومع ترحيل الله لهم على العالمين فاستشعر عظمه هذه الامه مهد قوم سبب الله يرضف عليه من الأمعاب فقال ربنا باء بين السارين عايزين لا يعني بدل ما احنا المدن جنب بعضها وفي امن وكذا نحن عايزين كده المدن تبعوا وكفروا بانعم الله سبحانه وتعالى لا. لكن الصحابه يضيق عليهم من فيحمدون الله سبحانه وتعالى يخرج الجيش او تخرج السرية ماهدون الى جراب تمر توزع عليهم مصرم انت برضو انا له ثمر ياخذ الثمر يعمل ايه مصا كل ما يجوع يطلع مصا ويعن ثمره جراثيم ثمر يركبين ورب ارفض الله عليهم سبحانه وتعالى ووجد هذا اشفوت من البشر اللي اكل حتى ثمنوا منه حمد الله سبحانه وتعالى حمد الله عز وجل يبقى حابه كانوا العظمون جائعون في حديثي ابي سعيد بخدر في الرقيه جائعون ينزلون على قوم يريدون الضيافه لم يضيفهم أحد حتى إذا قدر الله عز وجل أن سيد الحي قد لبغ فياتونها منكم من راق فيطلبون منهم شيء ومع ذلك يتوقفون حتى يسألوا رسول الله عليه وسلم عن هذا شواء الطعظيم مش يشترئون لا أيضا تستفرين خينا بالقصادة يا قصر في حال الإحرام لما لم يكن أبو قتالة محرما والباقي المحرم طبعا المحرم لا يصيد ولا يعين على صيد هم جعنيف ولما أظفروا صيدا واخد بالك أبو فأقوله يا أبو قتالة أخد بالك شوف اعمل سوي أبدا كل سكن وأبو قتالة ينقض وراءه ويريد أن أحدا ينوينه صوت أبدا ولا أحد ينوينه وينزل ويصيد الصحابه سبحان الله قول يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى شفدوه ينزل عليهم المن والسلوى ومعجزه لكن الصحابه مع الفقر والحاجة يصبرون فاذا لما فتحت عليهم الدنيا خافوا في صاحب البخاري ان انس رضي الله عنه لما خبز له الخباز خبزا مرققا يعني نائما ابيض في رفاقه توقف يكفي رضي الله عنه ويقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ياكل خبزا مرققا وابه رأيه ورجل الله اللي كان يأخذ التمر. ثمر له ثمر لزوجتي وثمر لصديه وكذا لما دعي الى لحم مشوي جلس يفكر يتذكر حال نبي عبد الرحمن عوف ورجل الله عنه لما قد ولو طعام ومصائم نعم فتذكر حال مصعب بكى حتى نفع الطعام فأمة تعفد الله فقراءه وغناه في السراء والضراء أمة مباركة من بركه الإله مثل هذه المجال في الإحلام الجسر آل بيننا وبين الرسول أجرق بسلو والقرآن غض طريق مفصل تفسيرا صحيحا والسنة غض طريق نتبرسها ونبلئها سبحان الله امه عظيمة عاقبها الله سبحانه وتعالى من ان تجتمع على ضلال حتى وجد الضلال في الأمة وجد الضلال في الأمة وجد التفرق في الأمة لكن الحق لسع الظاهر ومنهجه واضح وأتباعه قصر ولئك الحمد ولمن حتى ولو قل على نور فإن الغنبة نقض من جهة الحجج والبيان وأنت تشاهدون هذا هذا ما يحتاج لإثبات معروف ثين المعاد على وجه الوضوح ثين الجهنية ثين هؤلاء حتى ما وصل أن نصف منهم معنا لهم ديوان ومع ذلك الناس يتبين للناس ضلالهم يوما بعد يوم لكن دعوة الحق لا يعارضها المعاد المعارض صغير حقيق يستقر نفسه ويحتقر نفسه وهو المعارضة في دعواته، فهذا جل على عظمت هذه الأمة وعظمت بني نفسها بالحق هذه الأمة. لا شوف الفرق بين القارن مع صورة البقرة هذه القارن بين أمة بني إسرائيل أن المفضل على العالمين وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على العالمين يعني في عصوره. مش على العالمين مطلقة أمة بني إسرائيل مفضلة على نفسي في زمانهم إنما نحن لأ أمة كثيرة الأنبياء سبحان الله ياتي النبي تلو النبي بل العصر الواحد قد يكون فيه النبيان والثلاثه فعززنا بثالث يعني أمة الأنبياء أمة بني إسرائيل دي أمة أنبياء لكن شوف العناد نعم وضع قول أقول أنه يعني يجيب كالإبعالك في أولينا لأنه هنا لا تفكر مع السيطة كما تفكر وحادي فوضعين فيه ولكن من المجاهد من المؤمن المسكسر من أطنيمون عليهم إذ قلنا دخلوا هذه القرية تكونوا منا حين نشط أظلم ودخلوا الباب سبتدى وفوردوا رقصة نظر لهم وطارئات وسنفيدوا مستمين فقد ذلك لنا على خليلنا من هذا هذا <تصفيق> بعد عفرينه بعد عفرينه وعنادهم فاددخل هذه القرية يقول لكم فيها عد بس ادخل هذه القرية على قول معين قول شطر ودخل الباب سجدة وقولوا بحطته هذا المطلوب منكم بس شوف يعني محطات متعددة فماذا فعلت بنو إسرائيل دخلوا الباب سجادة وقالوا حقه نعم وان يكون القلوب على وجه التوضعين لشهر سنة الفتح وعند يقول لكالك السبتادة للتوضعين الاسدين قبل قولي وهو أن يقولوا في الوطن أي أن يحطى عنهم البطاريات للسؤالين إجابة نقص يرصون نقص لكم كما ياربا بصرعيكم المطرة فكذل الذين وقالهم منهم ولن تقلل هذا ذلك لم يكونوا كلهم كلهم لأنهم لم يكونوا كلهم كلهم في الله وإذا اددوا القول لحفظاتنا ومن الجنوب للتعب بالإدماج من الأولى والشبار وإذا لا يظهروا على السلامين وإنها بحارب هذا الله عزيب يعني قولوا شطة الله ومحطة عنها خصائف قالوا شنطة الاستهزاء الله ومحطة الخصائف قالوا هذا الانتفاء بالقوس الذي أمرتم به اخضاعوا لله بالقول وقولوا شفا قالوا شفا طيب دخولوا البابا سجدا هذا خضوع بالفعل فإذا لم يقولوا القول مع شفتي فمن باب أو نمتع ادخل بابا سجدا فدخلوا على أدبارهم يصحفون على... على أدبارهم شوف العناد والمقالفة ادخل بابا سجدا لا ندخل على أدبارهم فيقولوا شِطة قالوا شِنطة ولهذا يقول العلماء في الذين يحرفون اسماء ضيور صفاته ويؤولونها زي الذين قالوا استوى بمعنى استولى قالوا انتم شبات بني إسرائيل الله يقول شِطة وانتم قلتم شمت وان الله يقول استوى وانتم تقولون استولى هو حرف احيح حرف هناك زاد النون وانتم زدتم هنا اله هو حرف واحد هذا من التحريف مين اللي يقول المستوى بمعنى زي مين اللي قال بني اسرائيل ان حطه بمعنى حنطه سبحان الله لكن اصحاب النبي لا حاب النبي سمعنا سمعنا واطعن صروا في الحرب صروا في الحرب امسكوا عن كذا اذا امسكوا عن كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا افعلوا كذا سنفعل كذا, فنفعل كذا. والله لو خدت بنا البحر لأخد ماهو معك فعل بل هم اللي راشعوا النبي نفسه في غدرة الأحزاب لما رأى النبي اجتماع الأحزاب طبعا من كل مكان فماذا فعل النبي القبائل العرب كلها اجتماعك ماذا فعل النبي النبي جاء برغة فعله جاء برغة قبائل أراد يعني أنه يفك هذا التكتف فيعمل نبي فأنا ما قالوا خلاص احنا ايه رأيكم نجدكم قلت سمار المدينة السنادي وانتوا رجعوا بتاع عشان يفتل ايه الحفارة انا متكتب وجبه يستشير الصحابة بعد هذا يستشير السعدي ايه رأيكم انا قلت البني غطفان وانا قلت لغطفان وانا قلت لهم كده ان احنا نعطوهم ثلث سمار, سمار المدينة سنادي ايه رأيكم نبي يستشير الصحابة وقد تبق مع هؤلاء فماذا قال سعد قال يا رسول الله الشيء يا سلام يا سلام اخوان الاسلام ده مش حاجه عاديه مش بس يعني الشيخ قال قالش بالادب يا رسول الله أشيء امرك الله به ام شيء تفعله لنا الاول قبل ما نقول لك راينا ايه عشان نعرف هنتكلم ازاي هذا شيء الله امر به وحلها إحنا مش راينا الركاه هنسمعنا وافقع حتى ولو كانت نفوسنا لا نروج نفوسنا على هذا اي شيء الله به او شيء تصنعه لنا انت خايف علينا وبتعمل ده عشان يعفوك كهذا كسياسه من اجلنا قال بل شيء افعله لك عشان نحفر بقى نشوف العرب اكتبوا عليك. انا شيء افعله لكم اذن للكلام بقى مجال طالما مش واحد يبقى للكلام المجال قال يا رسول الله إلا كنا والقوم في الجاهلية وشف القوم احنا نقول كل جاهلية ايام الجاهلية إلا كنا والقوم في الجاهلية لا نرقيهم شبك إلا بيع أو قرر يعني نبيعهم نشتر معاهكم أو نضيبهم لما ذاته احنا نريد العذر أنا وقد أعلم الله بالإسلام وأكررنا بك نرقيهم والله يا رسول الله لا نعصيهم الا السيد ما عندنا السيد نحن كنا في الجاهليه قبل ما يقسم الله بالاسلام ما بيت كنا لا نعصيهم هذا كيف قد اعزنا الله بالاسلام واكرمنا به نعصيهم هذا ابدا يا رسول الله ما نعصيهم الا السيد فاطمئن النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم ونزل على قول فعل شوف الصحابه مش باب يبحثون يبحثون عن اي وصى او كذا ويتحللون ادخل عليهم الباب لا اذا انت وربك تقاتله لا وشوف المنطق العظيم اللي فاهم الصحابه المدينه اشيء امرك الله به يبقى خلاص ما فيش مجال للثاني اللي انت عاوز تدور رسول الله ترى ما يبقى احنا ننفذ انما شيء تفعله لنا سيدنا مالك كامل دول الصحابة دون نحر دول نحري دون نحرك يا رسول الله احتضن النبي ليه يسيبه نحري دون نحرك يا رسول الله ياخذ السؤال في كتفه ولا يطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضل الصحابه اخواني مش فضل كذا عدت او منا نزلت من السماء من غير كف لكن الله عز وجل عرف صدقه او لا ولهذا مسعود يقول ايه ان الله ناظر في قلوب عباده فواجبه قلب النبي استطاع نبي ثم ناظر في قلوب عباده بعد قلب النبي فوجد عمرها وصدق قلوب اصحاب القران وصحبته اننا نحن نرضى اصحاب النبي تمامنا ايه لكن دول الصحابه مش محتاجين دول قوم عندهم عزة سبحان الله ولهذا من حكمه الله ان الرساله تكون في العرب في النبي صلى الله عليه وسلم العرب قوم مؤهلون ناس عندهم صفات مش زي رقيق الناس ولهذا النبي قال خيركم في الاسلام خيركم ايه في الجاهليه شوف استعداد شوفت مالك طول ما الربوس السريع ما يخش اشهد الا الله و اشهد ان رسول الله ابدا ما رضاش يؤوس لما النبي تفكك عيني ليه راح يحتفل عن دماغي وقالوا اشهد الا الله و ان رسول الله سبحان الله يبقى ده اتفق خطا في العرق و اليه اتفق خطا عثمان مرضى لصاحب قبل ان يسلم لما هو كافر واقف في المدينه واقف شاك ام مسنمه مسكينه عايزه بزوجه حزوقه مفيش حد واخده بلا هتروح للحبشه هتروح وهو مكة هتروح المدينه وتقطع هذه المسافات وحدها يقول يعمل ايه وهو هو مشرك ياكل ان امراه تروح كده لوحدها يقول يراقبها ده دخل وياخدها واذا نازل في الطريق جانب لمنهاك حتى تنزل ام سلمه حتى إذا وصل إلى المدينة شوف ياهنة في المراهة حتى إذا وصل إلى المدينة أول ما وصل إلى المدينة ووصل إلى القوم اللي دينا فيهم زوجوها نازل وإيه وطركها ماذا أو تركها وعاد لما أتلم بعدها تقالوا له أنت ليه أصلا ما تضبط الشرقية ما زوجها واتسلم وكذا طب عندي حدا كبير لو احنا ما نعمل فنعمل بحث فلا ولا والله ده ما عيالي وست أولادي وعملت وسويت لكن ماذا تقنع عثمان قالت فإني أبيت أن أرى ظل الجميل في وجه يعني لو قابلتم هلوح مني فين بابه ده جميل ما بحث جميل فأنا ما أردت أن أرى ظل الجميل في وجه فالعرب قولوا وأهلون فلما يجب الاسلام يهزم هذه الصفات وينظمها نظمك بعد بقى نصوص الوحيين يبقى لك بقى تتخيل معظم الصحابه رضوان الله علي هم بالسير بالسير وماذا كان لما احدهم في ديني اخر دي علي الناس يقدم بعضهم بعضهم ومع ذلك قد السيرة هاي إنت احكتوا اللي انت عاولت وقدوا بالتاريخ هل تتطقى احد وما احدا او بد على احد وما احدا او قال انت باش عالطريق واذا عالطريق مالهج واحد ما ان السيتي ولهذا لما دعوا الى عام الجماعة الى الاجتماع اجتمع ولهذا وهذه نقطة يعني مهمة طربوية ان الاخ اللي بيكون عنده جاهلية وعنده صفات جهليه كثير, كثير من الإخوة حينما يستقيم تبقى معه بالصفات للأسف الشمس تبقى معظم لكن لازم الإنسان يبدل ويغير ويهدف كان لا على <تصفيق> المدين إذا أردت أن يكون هناك أشياء وإذا أردت أن يكون هناك أشياء صحيح، الضغط،